الفوائد المعتبره في الاحرف الاربعه الزائده على العشره نظم الامام محمد بن احمد بن الحسن بن سليمان الشهير بالمتولي رحمه الله قال محمد وابن أحمد الموت ولي رب كلي متعدا أحمد ذا الجلال والإكرام سبحانه جل عن الاوهام وأفضل والصلاة والتسليم لذي المقامات لون الكريم نبينا الأمني ثم عترته وصحبه من الصفور رؤيته وبعد خذ نظمي حروف أربعة زادت على العشر وكن متابعة فبنو حيصن هو المكي أول فالاعمش الكوفي والشال ابو ذي روى على سند عنه كذا مطوعي ثم من البطرات لا قراني الحسن السامي ويحيى الثاني جعلت أطلبني كثير يا فتى للمكي والكوفي أطل حمزة ثم للاخرين قد تطرر اصلو أبي عمرهم كما ترى فحيثما قد خالك كاو جولا عليه في الحلد قلا وجيم مبهج وفاء مفردة اشاعة المكي وميم عمتي ثم الالف مع شينها والطاء عن والحال الحسن اما يزيد فبلا رمز وجد لقله في فيما يرد سميته الفوائد المعتبره فاسال الكريم أي يسرا ورب للمأمول في القبول بجاه طه المصطفى الرسول باب الاستعاده والبتمله زيد السميع والعليم قبل من حزب بعد ان الله هو حصن امن وانغمن من شفا وبسم لا قبر فصلا وعند بصري صلا وللزيد السكت زد وللحسن في بدء غير الحمد لا تبسملا سوره ام القران الحمد لله بكسر حيث جاء حزمالك طب طب ومد حجاب نعبود ضم استحبي يا حزوك سرا نونا وتاء من مضارع طرى ان عين ماضيه الثلاث كثرت وهيا بفتح في مضارع اتت أو زاد ماضيه على الثلاثة وفيه همز الوصل في البدايات كلا الساعين تئسوا تذو وقر وجاني في تضحى وتضو مع تقم. صراط كل أنفس فقط صراطش وصاده مع ألوى مطلقا أشن صبوى صراطا مستقيم الحلية وميم جمع بعد كسر صلبيا وبعد ضمة بواوها حث وغير بالنصب الجمال باب الإدرام الكبير أدرام في الباب اليزيدي كأذي أعمر على الخلاف فافهمت صبي والاه في إدرامه مثلين حمط بفز وجيده إذا الأول ضم والباب باشفى مناسككم وما سلككم فز طيبا وزد حما يحزن كمعتاء الضمير جلا وطب بمثلك كلمه لات ثلاث حج نافه طب اد وما وفي باعي بطور طول عنهما هذا ووال المك في قرب على قاف بكاف إن بكلمه بلا كلف كذا افراج شطئه وفي من دباء انعي عذب من شوف كذاك في تصنية المطوع كذا بباقي الباب فاضل يعي وزد وعذ سماع عاط باقي والضاد في الطامز وفي السفسوداد وبنوم حيصل بإظهار ثلاثة جميع ما فيه اختلاف بين باب المد والقصر والسطل لهم مد وقصر المنفصل لحاسن وبنوم محيصن نقل ثم اليديدي بخلفه سلاء والشان بودي بإشباع كلا باب الهمزتين من كلمة سواء هاهاتنا حقق حما وفي جميع الباب قصره سما وقبل ضم لليزيد قصر ولا ابدال في تبارك الملك ملا باب الهمزتين من كلمتين أسقط فسنحال اتفاق واجلا فتحا وأولى الكسر عنه سهلا لكنه بالسوء إلا ما رحم له بإدرام وتسهيل نوسم له بأخر الضم ثم للحسن حال اتفاق واختناف حسقا باب الهمز المفرد لا كأبد الشم وَكَالأَرْضِ اتيا مضى وأنبئهم ونبئهم حيا واكثرها أنتم بتسهيل له وقل لألا أعمش أبدا له والله تهل المز وباليهل الحما وعنه باقي الباب همزه لما وقد روا يحيا جميع الباب مثل أبي متلا عمر أبي عمرين بلوفي أبي باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها والسكت ونقل آلام وقدر دنفهم وقرض بترك السكت باتفاقهم باب وقف الأعماش على الهمد. قف عنه بالتحقيق أو كحمزة والخلف في الأوال أيضا اثبت باب الإظهار والإدرام ذكر ذال إذ إذ أدرم المكي وغير الجيم حل صفيرها فقط أسا والجيم طل ذكر ذال قد وتاء التأنيف ولا هل وبل للكل قد وثاء أدغما وهل وبل مضى لكن نون هل جعل بل تؤثرون حز وطبط الطعفة والباب بالإظهار شم لا شطط باب حروف قربت مخارجها مع أحكام النون الساكنة والتنوين بل جزمي الهزم يرد أورثتم لبثت واتخلت صادا أدغموا لهم وفي لبثتها مع عزتك والراب لا من معه يحيى للحسن واركبت وافة ويا سيناء في رمزا وفي نون شفاها فاعتب سقط في ويل دا مطوع عجيهم فقط وأظهر ثلاثة رابعهم فسنوى أدهم خمسة ساديتهم أنسى يكون منكم مرض عمية سنين مع يومئذ ثمانية كذا كأزواجا ثلاثة وفي التي انقف فيه باب الفتح والإمالة بوان قهار للعم شفتحا وعنه آتيك ضعافا أبضل أجاءها له أضاء طب كذا ضرين معلومين افتحها شباب توراة عن يحيى واعمش امل ولليديد هذه أعمى نقل راها فواسح كذا همز رأى مع الفات بعد راء قد رأى وباب را كسر والجاري قرأ وطلا ومعلع ماشي ما كرر وكيف كافرين يحيا وقتلت في الناس وافتح عنه غير ما وطف باب الوقف على أواخر الكلم. ووقفهم بالروم والإشمام أجز وأعمش بنص سامي باب الوقف على مأسوم الخط هيهات قف بالهاء جد وخذ بسافان وراق مع ينادي اليا متى صل ياسنه دون هلال الحسن كذا اقتده كتاب كتابيه منن حسابيه وماليه سلطانيه له فقط وغير يحيى ماهيه وزاد حذفها لدى الوقت في فلا وقف بك ويكفز واليا طلب اي وما لي او بمال كل قف ونحو فيما عما عنهم ها حذف باب مذاهبهم في يا اتي وقبل همز القطع اسكن للحسن إلا يستر لي معي او فتحا وبن محيص من قال خلاني اراكم مع ولكني كلا وتامرون دعوني عندي فطر فكن واجر فتح له وفتحا ان في العقول وعند لام العرف للمكي وفاق حزن الأوبياء سبا كذا أرادني وهن لذي التحشبات عهدي وربي مع آياتي وفي آتاني الكتاب عنه تحت في وفي الندى التحجاز بالخل التي فزد مع جاءني البينات فسكنا حبر مهر بلا وني أروني الذين مرض حبي المكي والأخر مع معشور ركائي الذين أولا وعنه باقي لفضيله الدكتور كما بالحجر والأعراف وعند همز الوصل فز أخي سكن قومي وبعدي مز وغير ذي حسن ومع سوا همز له فافتح ولذيني وللمكي جلي وفي طراط شرح ليت حنحج وهكذا قومي ليلا عنه جاء وفي اخي معا ونفسي اولا لدى العقود فتحهن نحو باب مذاهبهم في ياءات الزوائد اثبات يدع الداعم الدعاء مع اكرامني اهانني وصل الجمع واثبتهما حولا وحفنهن فاتان حذب الوادي عنه اثبتا والتابعون زخوف حاليه فج وفي رؤوس الآي حال الوصل حج ثم اليزيد جاء بي سوى سواء فيما عليه ذلك الباب احتوى بشر عبادي يستقي لهم تحذف وقد تمت هنا أصولهم باب فرش الحروف سورة البقرة لا ريب بالتنوين حيث جاح لا أنذرتهم معا بإخبار ملا غشاوة تضم او افتح وفيه ضم مع إهمال حما ويخدعون من حميد واحد قل يكذبون قيل والستاء حدش وسيئة الخلف وجلاء يمد ضمك تدفتا وقس بحيث ظلمات من الصواقع قل والصواقع بذرو حزعي ها يخطف التحطاب واكثرها حماء معيا وشد الطاء واكثر عنهما ويستحي ماض وكيف يرجع فتم من طبئ لنخراجع وفي قدث لحام ننطبح الصلاة مع ترجع الأمور حيث أنزلا كذاك في أول قص وابذا يرجع الأمر الجميع آخذا علم ضمكسر وبعد رفع حسا قبلت جدد ممت الملائكة شفا وقل بلاها منك هذه الشاجرة إلا التي من بعد يحيي مبطرة وغاذه الحق فأثبتنها لا خوف للمكي دعتنها وحاسن كالحضرمي وإسرائيل له وبين بين طب حيث يحل يقبال ذكر الحز ويذبحون مع يذباح مكي وعدن قصر جمع لا حز وَرَبِّ فِنِّي دَيَّ قَوْمِهِمْ مِنْ قَبْلِ هَمْزِ الْوَصِلِ فُزْ وَجْدَيَ لَهُ في باب يأمركم ونطعنكم وفن فأخفي والغير لكل أكملا والصعقة قرأمذ وفي ذرو جلا وحزق طيئاتيكم رجزا بضم نصبا وجروا عند تنوين معام وحيث يفسقون بالكسر التصف عشرات عينا طب وفي ورق ثالث ولا تنوي المطرحا إذا الأولى والذكروا طوى التحشجر مسجلا وكفءا ضم مبدلا شذا وموت علينا حبذا يشابه المطوعي واشتد لما مع خلف لاخرين يهبط طمما وكالم قرأ عنده ما مضى لا تعلموا نوام عن بعض الفضى كف الأمان وأمان للحسن والرفع والجرس والهكسرا ويعبدون الغيب حامد ولا تنوين في حسنا وقل أسراح لا تقتلوا لاشدد مع الثالث ثم تظهرون القصر والتشديد حم وقلت فادوهم منوطب واندداء وخصفا للمك كيف أن يذاك كيف جا حزوا فقه في غير ما به ضمير طابقه ورسلنا معهم وكم بصريهم عقبا وحقب حز وقبرا عنه ضم خشب وعرفا عذران نذرا حكوا أربا بضمهم هنا غلف مضوا يزيل مع منزيلها حج شدداء وزين الغيف شيف حّذا ووج إلا ج وَكل يمن ومثل شعبة بمدر الحسن وميك إلا جد وبالخف ثظل وعوهد حز والشياطين حصل بالواو وفتحنوا حيث تفع وراعي المزحد بتنوين وقع وفي النسا جد حز وتنسى حالات وذو الفتحانية عنه نوقلا ذرية اكسر ما عخف امتيعه له متابات موصف واتاخذ بالفتح حي واصلا الضروه مع فتح رائه ومسلمين اجمع بفتح للحسن أرنا وارني عنده أيضا تكن وفيه مفلات عن يحيى ولا تمدد له إن تسكنا أو تكملا وامنع مع الإظهار إخفاءا على قصر وإثراد أبيك حص وراؤهم بالمدش حذ خاطبا أخيرا عما يعملون للحسن يلعالهم لسكان للمكي معا ووالملائكة مع الناس ارفعا وأجمعون قل بواوي للحسن وهض ضمير ضم عنيا إن سكن أو كسرة من قبلها بحمد الوطن جزء ل هدي به الله وعليه لا همي والريح مع حجر وكهف جاسية وحد فشى القرقان فاجمع ماضيه وفي ثبا والحج لنبيا حلا ترى فقاطب أن فاكسر لا مع فتح خطوات والطاقة الصفاء لهم وأولى الساكنين الممشفاء وكسر حما براء برصعش ولكن البر الحسن كنافع ولكن الله رمى كحمزة موطل بتشديد حما وفرية أضطع مكفر ألا حما مساكني بجمع طبحلا شهر طبا تكمل التشديد حل في المسجد التواصل وحيد أعمش النقل قل عله التي وبعد من على وبل كبل زان وعلى الأرض جلاب من لا قل ومن السرام لا عملا والحج حيث جاب بكسر الحملة بيوت رم مز وباق الباب سل والهمرة رفع وسكن الحرمات حن جدال نو رافع عن الحسن يشهد يهلك ثلاث وارفع ثلاث اسماء ثلاث حزن سكه ويحفظ المطوع الملائكة مع آل عمران بفتح زينا وحب والحياة بالنصب منا والعفو حزن أعلى تستح ثيق جاء للكل والموفي صاد حجات بثقل يطهرنا مكي يقرا وبعده نبين النون ترى عليهما ما يشان ابو إليهم الضما لديهم لا تضم ما تتم ان ألف الفاتح بعد رفع لا وآتيتم معا لهم ورجالا فضمش جدجلا وطية بالرفع طب وانصب فلا يضاعف وطب شم وفي الأخرى حلاش شم واسواها والنتاح الثقلا وعنه يضعف في النتاق وفخر فغابن وعنه خف الكل قر يبصوت مز في الخلق بسطة فتا والسين فيه ما لباقيه الأساء وغرفة فتح شفا وضم حلا دفاع حز والحي ثوصب والولا مع آل عمران له القيام طب خلفا وشين الرشد ضمها حسب نشيرها فتح وضم حر وبعد قال آه قيل صرا وكسر ربوة له وافتح حلا جنات نجمع حز ولا تثقلا فآتي بز فز وجد بالخلف لا تفك ولو تتوكلوا مع تمنون ولا واذ تولوا فا بتخفيف ورد ولي تعارفوا لمكي يشد وعند بصري النعم قد سكن ويا يكفي الصبح من والجزم حن ويفتح المطوع الفواله وجه كحق يحسب السح كله حما وبالكسر شريف وحصل بالمد والهمد الربا كيف نزل جاءته انك نبره بقي سكن ووالي يملى الوالي الوال يتقي فأيقنوا قل فأذنوا قل للحسن ميسارة فضمم يبارا وصوما وقل رهانا قبل كتابا حلا وارفع فيوفر معي وعذب حزملا سورة آل عمران نزال قفف والكتاب ارفع طلا وفتحك الانجيل حيث جاحلا جميع نو ماع نصب الناس حم ترونهم خاطب ورضوان فضم وإنه لكسر تقيه حلا وفتح إن الدين شمرا زوطلا ويقتلون كلهم وطائرا مع حلف غمز ذاكريا حررا ويا نوفي حزها أن تنقذ فقط وشفع يؤتى حال ضبط يؤذه نؤته ونصله نول أشبع ليحيا يتسقه أسكن أجل ودنت دنتم حيث جاق وكثرا وقارأ البصري بنصبي يأمرى لما بكسر الحز وآتينا حلا ولو قبيل ساكن فضم طلا وفي يضركم وبابه اكترا له ويفعل وبعد الغيب فن يضركم شدد حما وخاطبا تعملون طبح جن ألف حساب معا ومنزلين عنه فاكثرا متومين فاتحوا وانحذرا ويعلم اكتر حد ويانو سهكلا معواس يجزي طبكا فاقصر ملا وامدد حلل الحج فاقصر حد مثل قتال كل ما ضم ربيون حل ووهنوا بكسرها لا إن حصلا لما أصابهم إلا ما شنت قولاهم فحز وتفعدون نجاح لبفتحه بفتحيه كل الحجاب والغيب فيه ما جرى كنا هنا مع الأنفال أمنا منا وكله فصب وغزضا خففا وبعد يعبدون بالغيب الحسن ومت لاد بحر بكسر كزلا قل فوأي ولحذ مجهلة ويحسب المد بغيب واكلا بعد شفا يحدو يقول ضم ملا يميز اشدد تعملون خاطبا تبينن تكتمون للحسن يكتب سم طب له صب له قتل صبا ذائقه نو بخلف طيبا وبعده طب مطلقا وقب بما اوتوا بضمين وواو واحما بفتح الباء تحسبنهم تأخير يقتلون في التوباتهم حم وقدمن له وقاتلوه لا شفا ونزل طاب حسنا تكسنا سورة النساء تساءلون الكسر فالحلف حسن ونصب لو حامش ولا تبدلوا فهب واشدد بخلفه وحزح بل فتح وحيد تهدر بعده شرح والحسن التي ووليخشى كذا فليتفوا ووليقول اكتذ وضوع فانفوا الضوعه فادم لو نفضهم حزوى عنه تفقلا يوصى بها معا مشدد وطبح ويخفض الحسن وطية وقبل لا تنونا ندخله مع فتح يعذب نحن وفي تغاب معا وتحت طل وخفف النونات مكي لكل آتيت محداهن مذ بالنقل وعنه حذبها أمزي إحدى الكل وحسن بفتح يا وعنه كسر كل جمع محتل أحل جهل سمي أحصى النوطبا تجارة له تقتل حبا نسله نسليه فتح ولا ندخل نكسد قلبيا وتفقلا في له وقل في المضجع سكرى وأولى الجنب للمطوعين والبخل بالفتح مذنق راجلا كالشام تستوى يضل غب حلا عتنة ترفع الكلام جاء وتحت من أنت يكن شفا وجاء يا توفي فيه له يكتب ما أدغم ذنبيات كذنو حما حصرة وقاتلوا بالقطر حل در قطاء فيهما طب حز وقل تثبتوا حذ السلام القطر حمف وغير وغيروا طب مذكتر فلتقم حزنون نقط طبح من أمسى حيا وإذ يعدهم يدخلون سميا مع أول الطول ومريم حفا بظالم الفتحان عن انه هو شفاء نول سنكسيهم وجه الا انزل اليك معنون بنحشرهم حالا سوره البقره فان حرم مكنبينا نصبحا مع فتح أو قد وفي البيت خفضا مع الحرام قبل حذف النون طب ويجرمنكم كه تضم او فيقبل قرا رافعا حذ ذا بالكسر مع يا اسف وحسره واعجدت كسر جي له من أجل كسره روا ونقله وأو فسادا عنه فوصب يقتلوا أو يصلبوا تقطاع ماض حصلوا وفي الجروح ارفع شفا والنصب حم مهيمنا بالفتح حكم ووا يقول ارفع حال الكفار حل وكيف توقيمون الفتح طل مثوابة أسكن بفتح حد وفي عبد اسكنا حد ضم عينه شفي والجر في الطاهوت حد رسالته بجمعه والكثر حد روايته والطابين اليافة جلقت لفتكون فوط بحذ عقدتم عنه طب جزاء مثل حزك حق طعمه يضركم فاتحست حق حكمه والأولان حزوة علمت بساس كلنا وإنه منك متى وعنه أولانا وأخرانا نقل ويوم نصبه لمكي قبل سورة الأنعام ليقضي يقرأ بعد من طين فداء وولبسنا الحذف بذا بدا وثقل لامه او الباجملى يلبس نجيده وافتح ولا يطعام حزب سم من يطرف حبا وياه يحشرهم يقول معتبا ويونس يحشورهم في ثاني هناك يونس وفي القرطان من الطب تكن أنتشفا بعد ارفعا طب حز تكون الشان بوذي رافعا ردوا بكسر طب هنا وكيف جاء لا وحيث بوتة فاتح حجا كالقص خاطب تعقلون للحسن يهليك للمجي كّ فَحصِرا وَوطِق فَتَّ الن بِفَتْحِ إِنَّهُ فَإِنَّهُ بِفَحِ إهُ مذكرا مولاهم الحق بنصب حررا وأفرد الشيطان طبوة نصب حنك فايكون وأتى ياسين من في الصور فتح الكل آذرا رفعا يرفع من يشاء بليال الحسن وقدره افتح تجعلون واكلا بعدو فاطب صلواتهم تلا بالجمع وانصب بينكم حدوى فلقباض طوا وعنه نصب الحد حفظ وفارق الاصباح بالوجهين قل له وفي الاصباح فتح الهمز حل والشمس مع تاليه بالرفع ملاء ومستقرون كسر تالي حالا يخرج فاستحض مل المطوع باليا وحبا والولاله فعكذاك جنة له, له ولحسن قنوان ضمن طب وينعه من ودرس ما عظمة وحز وأمن بين اليا وعد و الحب تقلب الت حذ بعد ارتفاع معطل وان يذره جزم اتا سكون وليرضوه وان يقترك وكلمات القطر حلف الصيل بالفتحين مع ما حرما ومن يضل ضم ياءه حما مع لا يضل لا وفي نسله وفتح هاش ميتا حزق له راح رجا بالكسر مزحز واشجد لكل ضيقا وجد يصعد والتابق الفنزدق وادغمه وليك النحل وهو واقع فوز جلي خطاب عما عم تعملون حزم عقود مكانات له قد جوم بزعمهم ضم شفا والحاح وحجر كفوقان وضماني طوا خاليطة ترفعه معهاء بلا نون له تكن فأن الحزم لا والمعذ مع ونسك ونسكسك حلا وان يكون شن بتذكير تلا على الذي أحسانا 12 حلا وفي يقول الغيب فوز في كلا عشر ولو اذ حل بعد رباع حذوا برفع او بنصب نسمع سوره الاعراف مذموم من قلط وفوات حلا اعرب وافرد مطلقا مع كثرين حواء وتخرجون حزك حمزة سواء شريعة وحز رياشا وحكا شفال بات وطب تدارك طوى يفتاح حز والخلف في التأنيس طل وعنهما فافتح وخففا لكل أبواب فانصب طبح من والجمل يضم للمكي كذا يثقل نعم بكسر شم واللعنه جشد وصبح من لا فز وبالخلاف جد وضاضك الصلاه محجما مدى فنعمل ارفع حز والشيشه ونشر نسك حزن وفي نكدا مثل ومن اله غيره في حيث حل بالطبع ونصب الكل ايضا فز وفي قد أفلح الوجهان للمك اعرفي ابلعكم فافتح حما مشددا وعنه تنحاتون فافتح وامددا وموضع الجري سمود صرف بجراء لا علي حز كنافع ظهر بكل ساحر لكل جار آمنتم المكي بالإخبار لأقطعن أصلبن حذ ملاك كلا إلهتك هما وارفع حلا ويا ذرك يريد هفتح شذبا وطيرهم قل عنه كيف وارذا والقم لسك حذ ويعرشون ضم وكسر يعكفون حذ كميم أم إكارني طبوة بفتحيني ملا تشمت وبعد ارفع له وأذنيلا وافتح حز وطب رزقتكم وجد خطاياكم هنا خلف وحم معا كحص يثبتون ضمايا له وضم الباء طيبا رويا معذيرة نصب وتلابئتاك نعم حز بيئه ألاك ووري تضمم شد حز وقاطبا عنه تقول ولمك ويبا شركا له ويتبع افتح قففا كظلة ويبق اضمم للحسن كقاطب وليه يحذف وافتح حز واليزيد نبي بخلفه نحى وطائف مزح وطيف وَفِيَ وفي يمدون له اضم وكسرا يوشيكم النعاس حزك نافعي قبل ودبر دبر حزك حزلعي مهين كيد حزك حفص ورفعي معوا يكون الحق للمطوع وتعملون قاطبا حزحايا شنجد فقط وكسر حيا وتذهب جزن فشرد له وغيب تحسبن مزح ما كالنور خير جد بها قاطب كلا أب يعجزون اكسر مدى وفقلا بالخلف جد مع قل فيا هو ربك كذا مع غيب يمهبون حق والسلم فاكسر مزح القتال من وضوع فأطب وذكر بعض دُحًا وَقُلْ لَهُ الْأَسْرَارُ وَفِي قَدْ حَيًّا حامدا حَامِدًا كَثِيرٌ التثليث شذ سورة التوبة وكثر إن الله معمن في كلا وذاك قبل المشركين حزولا فيما ننكسد ويتوب وصبحلا مساجد الله له جمع أولا والثاني وحرمز يبشر يُبَشِّرُ مقدص والشراع شائر الحسن عدير نو لا يظاهئون أني فانتح ما حلا كالحضرم يضل مع وكالمة حزت التفاقلتم قبيب وسمه بالنون مكسورا له قرأت قبلا وبعده وحد بنصب طولا يلمز تلمز ويلمزون طلد مشجدا وحذب ضممين ومدخلا جد حز وفيق الأوذن خير بِتَنْوِينٍ ورفع حسن ورفع رحمة شفش جد للحسن يكذبون كذبوا وطففا المعذرون شم وفتح السوء من خلف حوضن قربة طب والحسن لو صاروا مع خطاب تعملوا له وحاربوا طبجر في نسك حز إلى انطبح من سقطع الفتح حلا وغلوة بفتح غينه طلاء بفتح فائد ملا معنى من العوش العظيم فارفعا وفي قدف لحا مع الكريم من سورة يونس وأنه افتح الضياء أبدلا كل يفصل بنون مللا وعنه أن الحمد شدد ووصبي قضية مع ما بعد طبك اليحصبي ومد لا قطعا كحص كلهم اذوتكم شهم وحز أدرقتكم بالغيب يمكرون حز وعنه ينشوركم مذاع فوصبا وعنه أزيانت تزيان الطوى تذكير تون حز وقتر الطب حوى أثم يهدي عند بصري وعن يحيى خلاف يرجعون الغيب حن فليفرحوا قاطب حمى طب لا من وتجمعون قاطب الحسن يعزوب كثره ترفع أصغرا وبارد بعده حمى يكون ذكرا له به السحر بإخبار حوى واستفه من شفى به سحر طوى الباطل شدد وجوزنا حلا ثم ننجي الخفف طب سورة هود عليه السلام وخفوا يمتعكم وضماتوا اللذى وإن تولوا يعلموا الثاني بذا بالضم ورفع بعد فيه ما ملا وإنكم بالفتح طب وحضطلا نوفي باليامرية فضم حوا كلا ومن كل فنو حمطوا مجرى ومرسك سربياء حزك وميم مرساها بفتح طولا وعنه يا بني هنا قد اسكن وفتح آخر بلقمان منى وطب على الجود بإسكان وفي يومائذ معتال بالفتح شفيت ثمود نو إذ وبالحذف حلاك ذاك في من فازع شاف انتلا كالذرو قالوا سلم نعمش كلا يعقوب فرفعش وشيخ طويلا فمود نو رفعه اتن حيث جاء تقية التواشق فضم حجا موفوه مؤسك بتخفيف منن وإن كلا حامدا طب خفففا وكل نرفع طب ولم مشدد حلا وذولفا فبضم لامي شلشلا وأسكنا حفظا مذا وأبدلا تنوينه مذا بقلب جملا سورة يوسف عليه السلام وغيب تكسر غينه واليسكنا وتلتقطه أنفا عن الحسن ومحض سأمن ناشذا اظهر طلا يرتع ويلعب حذبيا يرتع مع ضميا وكسر تاء وجزما وفي عشاء ضم عين طبحما وكاذب بالدال مهملا حلا وقال يا بشرى كف على مجتلا هيد اكسرا وابتح السرا اتح وضم بلا همز جرا وفز بك اتعيني بهمز او والمخلصين مخلصا فافتح حيا وراق قميصه بلا همز حسن وشاوف الاهمال حسن رهو منا ومتك أعطب متكاء الحز وفي حاشا بمد وحبرش في حاشا الإله حزلة تسجنن له أعطب وآبائي طبيب سهلت حصحي صدم مكسر وأعجم والذكر وآمه وآنا آتيكم حيث ون شف حزيا مضاف تيان خير أضد عدو في ضاقت وحاف وقل ماذا بالله في ت الله حيث ورذق وعائف ضم فيهما حبر وقل في باب يئس مزك شعبة وطل لم يئس قلب مبدلا وغيب حتى يا يكون ما عظم بيني حباب بعدو وحزن قرب بفتحيني حجا ما ضمئ اولى روحي والمكين جاء سورة الرعد يدبر النون ونصب قيطا بعد اكسرا حز بعد حسن طوبعا زرع وبعده الثلاث اخفض حالا يسقى حما مزيا يفضل ملا بقدر هسك طب من غيب جلا بالقلب يوقدون خاطب شلشلا وحسن فوق مز وصد اكسر وصدئ الضم حز يثبيت شاف لا يشد للحسن الكفار فاجمع وكسرا من عنده طب حامدا كذجررا سورة إبراهيم عليه السلام الله فرفع ويصدون ضمما واجسر حما بلسن طب واجسر منا واستفتحوا خالق حز مع ما تلاك حمزة وادخل الروفع حلا واظلم يضل معي يضل حز وفي من كل نو اهلا حما تفي وغابني مثلي تزول ك علي له يؤخرهم بنون حصني سورة الحجم ننزيل مزمع نصبه لما تلا ويعرجون كسر رائه طلا وسكرت بالخف حبر والجأن كيف أتى علي لقرأ للحسن توجل بضم حز وبليا إيطارا والقانطين أعمش قد قاصرا له يقناط إن ذا براقوا وفي سكراتهم ضموا طراء وينحتون قل بفتح الحائح الكذلة وقرأه والخالق طل سوره النحل ينزل مع بعثوك روح للحسن واضم وبالنجم وتحت الطور حن يدعون غبح الضم تستق في ملا وشور كائي الذي نكسر بلا همزي جميعا يا تفيأ ولا يهداك حفظ حز ونسق التحح على شفان وجه خاطبا فز وترى حزو اللسان عنه بالامير والقوف بالنصب وبالقصد الكذب هذا له وجعل الفتحان طبح حما وبعد السبت فوصب عن كلا وفتح في ضيق بقلب جملا سورة الإسراء لنوري الفتحان حزم على الألف يتاقذ خطابه عنه وطف وافتح عبيدا وكسرا وقل قال الحز يخرج ليا وافتح الممحز مثل ومد آمر ناحما وطب قضى بالهمز موفو علّه عل بعد الفضاء ويبلغ النشم كحفق نوونا خف وخف المبذرين للحسن خطا بفتح قاله وذكر سيئه خفا صرفنا حررا بعد كما غيبي شفا وسبحت له طولا يخوف الي طولت نفسف مع الارباع بالياحليا ويجد الثاني ويده حزبيا وكل فرفع في كتابهم حجاء خلافك اقرا مدخل افتح مهرجاء له وحتى تفجر الخف حلا علمت فضم اذ فرحوا ملا كلمة ترفع حما مثم اوفقا كنافع اذ تقلب اقرا حققا بورقكم فاكسر له وجهلا في غوله له وخمسه جلاء بكسر ميم او مع القائ بداء ومائه اللنون والتفتح لدا تسع وتسعون وتسعا للحسن اشرك كشى من قبح موت مفتحا واكسر وشدد تعزو عينيك حلا استبرق التحلى تلوث الملا حيث اتى وصلفه فيها الاذى وخف فجرنا لاعمش اتى وثامر معا بفتحين فضع لكن انا اقرا حزله الحف اخفض تسير فتح واكسر سكن حدا ما كنت فتح حز وكيف عاض باب ذكية تغرق اشتد حرب واكسر يضيف سكن منطب يوقض طب يبدل التخفيف حز وحاميه مطليع فتح لامه حزما وضيه فالدين تضمم حز فتنفدا ياجوج يَأْجُوجَ بهمز اصلا للكل مكني خراجا حصلا كشعبه الصدفين جلقوا الفنفلا وقال اتوني وَقَالَ شفاء وفي فم وَفِي له الطاقه الصفاء فحسب بالاسكان مع رفع ملاء بمثله مداد نقرا مزدحا أولا. سورة مريم عليها السلام وضمها ينف برفعين حصلا وجد شفاه وعليك في ذكلا كذا كبرا حز أجاه حذف حلا همدا أخيرا شيبا اكثر للملا وكسر منسي يرطى واكسر وجررا من تحتها كجد بقلف حررا وفي تساقط حزك حق ووصبا في قول شمح من وقاطب طيبا في تمتعون وقص لا تجمع حوا معك رتاج الناد وحد حزوى وارفع حلاشات وفتح طررفا ور تشد طبح من اخبر شفا في آئذا ويذكر الخفو حزا ننجي جلاب القل في لا ماذا ذكر ويحشروا يتاقوا الياحما مجهلا مواوما بعداهما بعدهما تفطرنا طوا وحكلا وينفطرنا قلب شراش الشلا سورة ضاها عليه السلام طهق الحمى مع كسره إني أنا واكسر طواً ألاحماً ونونا من حز وأشجد مع وأشركه الحسن كاليحصبي يفروط ضم التحميناً وقلقه التحطب يضل كضمما من حز دون تنوين حما ويوم فوط بطبح من هذين قل هذان حز فاجمعوا بالقطع حل ان تخيل ابن عصيهم يبتغ فاسكن حز وطل ياسه لهم وطاب غشاهم معا مميلا يحل يحل الك الكسائي شمل لا هؤلاء بين بين وضم ملكنا وان ربكم بفتح حز بصرت كسر الصاد طب وحللي ودفت قبصة بصاد مهمل والقاف في الثاني بضم حافظ وظلت للمطوع بكسر رضا لنحرق علم كبن وردان وحم مثل ابن جماد وينفقوا لهم جهل بيا بي يحشار عدل ووحل ونقض يقرأ وحيى ونصب إذ حصل يخصفان الخكثيرا وثقلا صادا وضنكا قل بإبدال حلا وغيرها معران عنه لم يمل أضراف فاخفض فتحها زهرات حل سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم ينشرون قرأ بضم للحسن والحق برفع جلا بالخلف فن وتسمع الصماك شامي حلا جذاب نكسر جد بخلف فز ألا تحصين أن حز وإذ ضم اسكينا رغبا ورهبا وسكينا حصبوا فمن والقلب جد والسجل حز مهما علتاني له فعياطفون غب أجل سورة الحج وإنه فكسر مع طب والبعث كذاك عطفه بفتح العين حث قاسير جد واسكن ليقطع حز وحن جد لا فشا يقضي يطهر افتحن واشدد يرد الحاده حما ومداذ بتخفيف فتاوى الخلف جد فتخفف افتح واكسرا شده صباق بواب حبا قل والمقيمين نوصي بالصلاة فن والقلق جد والبدن بالضم الحسن وقل صوافيا يدافع حلا والشانبوذ مدمت ما تقلا معاجزين امدد بتخفيف حبا كلا وجهبذا حما أولى سبع سورة المؤمنون عظموط وانسينا كقيل وطب وحل كالشام ما تنبوت طبرا نصبط تتراح من مزلات لا ثم رأم تهجرون عنه فطم وكفرا لله حز عليم بالرفعي حنا واخفض شفاك حمدتي شقواتنا بحما وكلهم بفتح أنهم عادين خفف الفتح يا يفليحهم سورة النور وحز رب ما ذكر تأخذكم طوا وأسكن رأفة عندهم اللعنة التخفيف مع رفع حلا كذا له أن غاضب الله على دكا فشدد يا تأذى عنه واليعفوتان كثر لا من عنه والحق رفع عن وحز دريئون التحشم وضم شد حم توقدوا رفع مزحما وقل في ذا يوما تقلبوا ووصلا شددا سحاب نو جد فقط بعد فعله وقاطب تفعلون للحسن يؤلف الإبدال شن وإذ قال القول رفعا مع يبدي من الخفيف حل وفيك ما استقلي فاذ ضمك سراء والحلم بالإسكان فيه ما طرى ثلاث عورات بنصب للحسن نبيكم في بينكم حزن وجرورا سورة الفرقان نقول بالنوني حماش نتخذ جهل حما ما يستطيعنا أقذ خاطب يقولون بغيب طولا تشقق التشبيد حزو التحكولا نسقيه قمرا بإذكان الحسن وأعمش وعنه في القافض ممن سورة الشعراء يضيق يوطلق بنصب واكسر قفف لمفتح بعد إن كنتم طرى بكل ساحر أتاضي شددا فاتابعهم وقطا يا يا حباب وفي الجبلة بضمين حلا نزال شدد بعد بالنصب كلا والأعجمي نابي أين يشد تأتيهم تأنيته عنه ورد سورة النمل حسنا بفتحيه ضم مفتح شد يحطيم طب وخف نون شهدا وسابع فتنح من قد نولا وفتحه طب جد ولا تنونا ألا بقلف طب واذ حمن ألا تخفون تعينون قاطب شلشلا والسوق ساقيها وسوق بدل لهم أنا وأنف جواب الرفع مع عنكبوته وطب قد قففت امن خلق كذاك اربع تلات تذكرون ما عسى تفعلون حن خاطب وادرك بمد الهمز من تكن فاستحكم عنه في كلا معا بهاد قل بتنوين ولا تقف بيا في الروم طب نسيمهم حسي تكلم داخرين القطر حم سورة القطر يرامع الثلاث فقرأك علي وفاستعانه مع النون هني لي وأيوم حز وهره بيط لا وبعد اشدد شذا خفف ملا وساحر يصدقني لهم خفف وطل خاسف الفتحان حم سورة العنكبوت ولنحمل اكسر نشا تسكن حزت او غبش مودته وبعدو طبحكه لننجي المسجد شفا خاطب حلا تدعون ترجعون بالغيب انجلا سوره الروم وترجعون بالخطاب للحسن كنافئ له لتربوا فقرأا نذيقهم بالنون مكي وحى الآثار مع تذكير ينفعون قل سورة لقمان وتصله فقرأت صعر حز وشد يسلم اذا والبحر فارفع حز يمد ضم كثيرا من بعده فاحذف حلاة بنعمه الفتحان مع مد صلاة سوره السجدة والاحزاب وسبب وغب يَعُدُّونَ حيما وطب قلقه فافتح وأهمل في ضللنا حقه أقفى بفتحين الدنيا. شفا اختيت طول قرات اذ تظاهرون الضم حل مع خف ضع وكسرها مع قد سمع وكالظنون امدد بحاليه استمع خذ عورته فاكسر معا سولو حلا والكل اتوا اسوه فضم الاء فيقمع كسر يكون ذكر وقاتم افتح كذا انواهبت تقرض مكسر وبعد انطر جنا فقلب افتح حز وقل ساداتنا كليحصبي متحز كثيرا حزبيا عبدا كذا لله فقرأ طيبا يتوب فارفع طب عليم وقل وارفع حلا أصغار Let فوصب يشا يخسط بهم يسقط بيا كذا صلسك يا جبالو بيحيا منثاثه بديل ورفع في حاملا ومسكي نكسر سمي فزع سلا وفيه أهمل المعج من بعد حدا تقارب طرحز يقدر الشداء طبغوا رفات الممشف الإسكان بل واجمع لهم تناوش الواو حصل سوره فاطر غير اخفضا مذ تذهب اذهب واكفرا ونفس كوطب مذشفى افتح واظنما ينقاص طبح عمره اسكن طلاء يدعون غبح اذ شم شمحلاء سورة ياسين عليه الصلاة والسلام ياسين قاف نون اكسر وجر تنزيل سدا فيهما فتح حصر اهمال او شيناهم له وصف وابتح ائن مسهل اوضب بعد خطيب جلايا حسرة العباد حم اضف ودع على له اكسر انهم من ثمره ضب عملته شم ومن والقى مراطب تغرق اشدد للحسن يقصمون افتح لبصري وزد إخفاء يحيى وكعاصمي شهد ويرجعون جهلا مزواق صرا في فاكهون كالدخان للحسن وضمبا جبلا له وطب حفص ننكثه كشعبة حما ركوبهم بضم راطبا حوت والخالق قرأ حز وطاب مالكت سورة الصافات أظهار ذكرا ثانيا صبحا ألا والباب تنوين ونزينة حلا وقطق اشدد عنه أو أسكن من الصداق قصف بعد بالواو الحسن ومطلعون سكين قطع جهل أطلي عمز وسلم حما من طلاق إليا ونصب الله ربا ورب آل قل وصالوا فحسب سورة صاد وحزت شاطط فاتناه شم بخف بنصب الفتحان حز واليا حذف في الأيد طب ويوعدون حرروا خطابه له التحمدد آخر ووصل أستكبر تجد ويلتصب فالحق شم ووضع في الثاني طلب سورة الزمر وغافر يرضى باسكان حوى واشبع لدى يحياء وسك امن اشدد مسندا ومائت ومائتون حزمنا وكاشفات ممسكات نونا وبعد فيهما بنصب فضلا وقصور جاءت حز فتح قدره ضلا قد ضعته صبح وافرد جنات طب ذي خاطب للحسن أو أله يظهر الفتحان مع تشديدها الفساد عنده ارتفع وقلب نو فاضلا وحذب لا اختواركم معا بكثل إذ حلا سورة فصلت وقال ماض طبا ويوحك سد طواء سواء اخفض حس ثمود او طبا حوان وقل كن وَثَامَرَاتٍ قُلْ اقبرا وثامرات قل بجمع للحسن سوره الشورى والزهره ويفعلون بالخطاب وقال قكسر إذ وإن كنتم حلا يشاينا يناشأ له فيه فيهما واصب عباد طب قل الحما له شهادته فاجمع وطب إني بريء كسر سخريا ملب سقفا كحفص فزن قيب طببيا وجاءنا بالقصر عنه وحيا أسويرة أساور المطوعي وظم يصدون حميدا أتبعي علم بفتحيه أسايا القوم فللطور فزخ طاب تعلمون حل سورة الدخان رب السماوات بغط مزحيا وربكم ورب مزجه البياب يبطاش بعد ارفع وإن هؤلاء فاكسر وفتح ميمك المهلي حَلَ تغليف أن يففز وفاعتلوه ضم وإنك افتح حزمك من ضم أم سورة الشريعة والاحقاب خطاب يؤمنون مذ منه افتاحا وشددا أنف بنصب نونا قزوى سواء نصبه فضل جلاء قلف وقلف كسر رشوة ألا حجاتهم بالرفع حزوى أسكنا أو أثرة له وقاطبا منا تنذير كرها قل بضم لها الحسن فصاله له بضم الفائعا يا يتقبل يا تجاوى الصب وفمحم طاب في اتاعدان مدغم والخلف جد وأخرج تحوض نما اذ حل اذهبتم بمده حما واقضرف اسجد بخلفه نما وزد له تحقيقه افتحه مستفهما واضن ترى بعده عنه ارفع وافتحه بالتوحيد للمطوع وفيهما كعاصم جل خلف فن وصب بلاوا يعي فاكثر للحسن يهليك فافتح وكفرا مذ وكفرا لا من وقوم صب وبعد الياء حن سورة محمد صلى الله عليه وسلم في داب لا مد ولا همد ماذا وقد قلتلوا الفتحان حزم شددا اعرع فخفف مذ من فنا مع انفا والقصر فيه ما جنى مع قلتلوا لا تقطعوا كالحضرم مدى واملي طب وجزك عاصم وطب توفاهم بتذكير تلا وافتح ويخرج ضم بعدو فاعملا سورة الفتح يؤتيه نون أعمش مع الحسن أتاهم فتحا له وقاطبا من بعد تأخذون للمطوع ويعملون حسن كذا يعي فارق الوطب اشد والولاء له وشقه بنقل جملا سورة الحجرات وحاسن إخوانكم وهم له تجسسوا ميتا فتنسطى له ومن سورة قاف إلى سورة المنافقين وآ إذا أقبر إذن إلقى حسن يقال بلي عنه فضم وافتحا والحي بك الكسران نفقب اكسرا له رَازِقُكُمْ همزه اكسرا رزيقكم أرزاقكم مع المضاء وجده وَفِي قوم اخفض فضاء وبعد فرفع حز وما حمد وانه افتح يصعق نظم حوى مسيطر مسيطر نشم طوى وفي نذيج الخلف والغيوكلا بالصاج ادمى رفت حاطب ثقلا كذاب حزلى فد وفا يجزاكلا بالنونج المتافك تجمع حلا وادغل بخلف جد ثمار فوا حصل الشاعن عن نو يوم ول محتاظر استحز وفز ضمي نهر يخرج الجوار اغفع حصر سيفرغ التحصب شواغ فكسرا نحسن حمن يطوفون شنقرا عباقري معرفار لب خفيضة وبعد عن يحيان نصب حر وعين فخفض الممشوب مع روح حمن ظللتم تموطب واجمع بالخلف فز حز موقع براسي وضم شفوه رون يؤخذ التانيث حم نزيل جهل اذ لما حز ومد ات ليح يرفع ببا اكبار حز فلا تناجوا مذ وبالخلف اشدودا كذو في تفاسح الحسن له الجلاله تهليذ ضم مسكينا جدر الا هو وتحت صيحا عاقيبة ترفع حز وصالدان طب والبارئ بدل ناصبا فوزا تطب مصور صب حزفة وافتح على واوان كحفص يفصل قراءا ولا تمسك الفتحان وغصر شددا عقبتم موله مذن مسندا نو وبعد صب ثمن فاكسر عفة وفي الجمعات إسكان طراء ومن سورة المنافقين إلى سورة الحاقة إيمانهم فكسر ونون نخرجا وبعده طب حز أكون الخلف من عراف قصف حز نصوحا فاطم ما تدعون قل عتل للرفوح ما أن كان طب وامد حلا كذا إذا إنا لكم فيه وبالنصب حذا باليوة يكشف بالكسر تدارك الدلو له تثقلا ومن سوره الحاقه الى سوره الجن حميلة اشتد طب ويقفى أني فنش يؤمنون قرأ بغيب للحسن كذا له يذكرون يدخلا فافتح وضم طب من أفرد ملا مشريق والموريب نصب قد حصل فتحاه ولده بكسر الواوح الكبار نكسر مع تخفيف ملا يغوث يعوق قنونا طلا سورة الجن وإن حزك حفصهم ولببا بالضم مزوجد بخلفي شذبا ومن سورة المزمل إلى سورة والنازعات وطاء استحمذ وجد خلفا وجرمذ رب واضم ابرج زمن حزوى حصب سكون تستكثر وقل اذ ادبرا مذ حزوى عنهما لا اقسم قصرا يمنى فذكر عنه مكثر حزن فر ثلاث لن تدوينه شذا حصر ومعهما وقفا جلمد لا فتا نو قواريرا مع الحي من أسى مع فسحه وجد فلولا ورفعا من غير تنوين لأعمش معا وعند ذي التنوين قف بالآلث لكن في الأولى اليديد يقتفي عليهم ازحزك حمزة سوى وشمك حفصهم وضم الحفص هاطوى. استبرق الفعلات نوء مزحلا واشدد قدرنا عنه وانصب يومنا طب غول لله ورب اخفض سورة النازعة والارض والجبال بروضع حلا ومنذر نو حميدا مقبلا سوره عبد ان جاءه بمد همز ان حلا يونيه للمكي بفتح مهملا ومن سوره التكوير الى سوره الاعلى والموت تحذف النطب وثقلا حمس الجير ضادوا ضنين عدلا خفف يكذبون غب حز يوم لا بالنصب حزكز وافتحا آذى حلا ومد يتلى ذكر اضم ثقلا يصلى وبالتشديد عنه قتلا وقود قضم والمجيد ف فضاء له ومحفوظ برفعه مضاء ومن سورة الاعلى إلى سورة الهمدان خطاب تؤثرون حز عميلة للمكي يحيى وصب كذا ما تسمع أنك جد وفي الوكر كسيرا بعادين التحلات تنو للحسن وبعد بلى اربعا خاطب حلا وفي تحضونا كحف فضلا والخلف جد لكن بضم وافتح يعذبوا ويثقوا حوا ولوب دله بضم الباو فاجفكوا وتالياه كالشامي وحج بفتح ذا الاولى وطغوى بممحجا وقصر اهمز مطلع اكثر امجا بخلفه ومخلطين بممحما واهمز له ومن سورة الهمزة إلى آخر القواعد العظيم. جماع شدد مزح من لا عدد حزي بذا نمدد بكسر كسر حمدا في يوم دين ضماه وافتح قطف فان مع ضمي سيطلال الحسن حمالة الموصوب عن مكيهم وضم نفافات حصن قدخد ختامه مسك بحق بحمد ربنا نساله القاسيمه الحسنى لنا وان يتم النور في قلوبنا بالمصطفى الذي هدانا سبلنا صلى عليه الله من نبي عظيم جاه طاهر زكي واهل بيته ذوي المفاخر وصحبه مع السلام العاطر